ش سامع شيء؟ نعم، حسنت. إذا الله غير. ثم تكلمنا عن شروط العبادة أو شروط العمل حتى يكون عبادة، والشيخ تكلم عن ثلاثة شروط. وأضفنا إليها شرطا رابعا وأضفنا إليها شرطا رابعا Studies وذكرنا الدليل إيه هو الدليل اللي عايز يتكلم يا جماعة يرفع ايده دليل شرط الإسلام إن العمل لا يقبل إلا بالإسلام يا جماعة اللي عايز يتكلم يرفع ايده تفضل يا شيخ محمد شيخ محمد رفع VERY نعم، وذكرنا شرط آخر، نعم، نعم، يبقى الكفر مانع من قبول الـ من قبول الأعمال، من قبول العمل، ثم الشيخ أخذ في تعريف شروط العبادة التي ذكرها الإخلاص، ثم ثم آه أو أو العزيمة أو صدق العز العزيمة، ثم الإخلاص، ثم تكلم عن الشرع أو موافقة الشرع وتكلم أن الشرع هو الحنيفية ملة إيه؟ إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ثم تكلمنا عن مراتب دين الإسلام تكلمنا كم آآ هي المراتب كم مرتبة طب الآية الآية التي تدل على المراتب مراتب دين الإسلام الآية الآية الدليل على هذه المراتب الثلاثة بس يا جماعة اللي جاء عارفين دول بس أولى شيخ أحسنت جزاكم الله خير ثم انتقل الشيخ الشيخ وبعد ذلك إلى تعريف الإسلام وتكلمنا عن الإسلام له معنيان المعنى الأول إذا أطلق منفردا بغير لفظ أو غير مقتنن بالإيمان فيشمل ايه؟ فيشمل الدين كله وحينما يذكر مقترنا بالإيمان ف... فينصرف في التعريف الى ايه؟ الى اعمال ايه؟ الظاهرة الاعمال الظاهرة وسأشرع أو شرع الشيخ في تعريف او ذكر أركان الإسلام تكلم السؤال السادس عشر ما محل الشهادتين من الدين؟ ما محل الشهادتين من الدين؟ ثم آآ آآ قال ما دليل شهادة لا إله إلا الله يقول رحمه الله قول الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقوله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله وقوله وما من إله إلا الله وقال الله عز وجل ما اتخذ الله من من ولدي وما كان معه من إله وقال عز وجل كل لو كان معه آلات كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا وعندنا في السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى أهل الكتاب في اليمن ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ابدي أول واجب علي يا جماعة على الخلق تدعو إلي شهادة أن لا إله إلا الله الحديث هو حديث و عباس رضي الله عنهما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى أهل الكتاب في اليمن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله طيب وحديث آخر وهو النبي طبعا يأتي معنا برضو حديث جبريل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ايه ها ما الاسلام قال اول شيء ان تشهد أن لا اله الى الله ان محمد رسول الله يقول شيخ الاسلام رحمه الله واخلاص الدين لله وعبادته وحده ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم في ما جاء به هو شهادة ان لا الاه الا الله وان محمد رسول الله ويقول الشيخ العسيمين رحمه الله أن التوحيد لا يتم إلا بالكفر بما سوى الله عز وجل والإيمان بالله وحده لقول الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وقول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق ويقول أيضا والشهادة شهادة أن لا إله إلا الله هي التعبير عما تيقنه الإنسان بقلبه فقول أشهد أن لا إله إلا الله أي أنطق بلساني معبراً عما في قلبي انطق بلساني معبراً عما في قلبي أنطق بلساني تعبير عما في القلب والكلام في شهادة أن لا إله إلا الله سيأتي معنا بالتفصيل برضو في سياق الأسئلة القادمة فيقول الشيخ ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله ويجيب قائلا معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله عز وجل وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي له الكبير سبحانه وتعالى وتتضمن الشهادة نفي وإثبات تتكون من شقين الشق الأول لا إله والثاني إلا الله فهي نفي وإثبات نفي الألوهية عن كل أحد سوى الله عز وجل وإثباتها لله عز وجل فلم يقل الله إله كده ممكن أن نشهد أن الله إله ولكن الشهادة تتضمن نفي وإثبات نفي العباد عن كل ما سوى الله عز وجل وإثباتها ها لله وحده لا شريك له. ولا يكون التوحيد إلا بنفي وإثبات بنافين وإثبات كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله رحمة واسعة نعم شيخ نعم لا دي أنا هتذكر من شروط لا إله إلا الله احنا عندنا الشيخ سيذكر سبعة شروط وفي بعض العلماء أضاف شرطا آخر الشرط الثامن وهنتكلم عنه إن شاء الله يكون الشيخ في السؤال التاسع عشر ما هي شروط شهادة لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه إذن ليس مجرد قول أن تكون لا إله إلا الله فقط الكلمة كما يقول بعض الطائف المبتدعة زي المرجعة يقولون إليه يكفي إليه الكلمة أنت تقول لا إله إلا الله صرت مؤمنا دل عمل فلذلك سموا المرجئة لأنهم أرجاءوا العمل عن مسمى الإيمان قالوا الإيمان أن تقول الكلمة وسموا بذلك المرجئة لأنهم أخروا العمل أخروا العمل وسيترتب على هذا القول مفاسد عظيمة سيترتب عليه من المفاسد ما الله به عليم كما سيأتي إن شاء الله معنا فالشيخ يقول أن مجرد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا تكفي بدون إيه بدون شروط تتحقق في قائلها فكما تعلمون المنافق أن المنافقين كانوا يقولون إيه إلا ويشهدون أن لا إله إلا الله وقد مر معنا أن شيخ الإسلام قال إيه يثبت لهم أحكام الإسلام في الدنيا يعني الججر عليهم أحكام إيه الإسلام في الدنيا وأما أحكام الآخرة فتنبني على ليه؟ على الإيمان أحكام الآخرة تنبني على الباطن على الإيمان يقول الشيخ رحمه الله شروطها سبعة الأول العلم بمع... بمعناها نفيا وإثباتا الشيخ سي... سيسرد هذه الأدلة أو هذه الشروط ثم سيتناول شرطا شرطا العلم بمعناها نفيا وإثباتا، فأنت تقول لا إله إلا الله، فتنفي وتثبت، فلا بد أن تعلم بمعنى النفي والإثبات. لا بد أن تعلم معنى هذا النفي والإثبات. الشرط الثاني استيقان القلب بها، والثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا. الانقياد، الانقياد لها ظاهرا وباطنا. الشرط الرابع القبول لها فلا يرد شيئا من نوازمها ومقتضياتها الخامس الإخلاص الشرط الخامس الإخلاص فيها جاي يا شيخ كله جاي الشيخ ما احنا قلنا يسرد ثم بعد ذلك يتناول شرطا شرطا بالشرح الشرط السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط السابع المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعادات لأجلها والموالاة والمعادة لأجلها. وقد أضاف بعض العلماء الشرط له الثامن والكفر بكل ما يعبد سوى الله عز وجل. الكفر بكل ما يعبد سوى الله عز وجل. طيب الشيخ يقول الشرط الأول سنتكلم عن الشرط الأول. ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة هل يمكنني اقف المرةplar ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة ويجيب قائلا قول الله عز وجل الا من شهد بالحق الا من شهد بالحق وقال العلماء الشهادة بالحق يشارة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أي بلا إله إلا الله وأكمل وهم يعلمون هذا شرط العلم إلا من شهد بالحق وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطق به بألسنتهم يعلمون ما قالوا بقلوب ما قالوا بألسنتهم ما معنى لا إله إلا الله؟ العلم بمعناها نفيا وإثباتا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة وقال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله وكما نقول أو كما يقول الأصليون أن الأمر المجرد ليه؟ للوجوب يتوجب عليك أن تعلم ما معنى شهادة لا إله إلا الله العلم بمقتضيات لا إله إلا الله العلم بها نفيا وإثباتا إذ أن الجهل بلا إله إلا الله الجهل بلا إله إلا الله سيكون بعده اتباع له اتباع الهوى أو اتباع الشياطين أنت لست علما بمعنى لا إله إلا الله فما من قول يزين إليك إلا وتحسبه حقا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا فهذا لم يعلم معنى شهرة لا إله إلا الله العلم بمعناها نفيا وإثباتا فأنت نفيت الإلهية عن كل ما سوى الله عز وجل من الوسطاء ومن الأنبياء والمرسلين فكما سيأتي معنا في, شهادة أن في الشهادة في النصف الآخر من الشهادة معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ العثيمين يقول أن نتابعه وأن نحبه وأن نحبه صلى الله عليه وسلم ونعلم أنه ليس له حق في الربوبية إطلاقا ليس له حق في الربوبية كل أملك لنفسي نفعا ولا ضر قل لا أقول لكم عندي خزايا من ولا ولا أعلم لا ولا أقول لكم إني ملك إن أتبعوا إلا ما يوحى لي. فإذا كان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب إيه؟ قياس الأولى هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم أشرب خرق الله عز وجل لا يستحق شيئا من الربوبية أو الألوهية إطلاقا هذا هو العلم بلا إله إلا الله الشرط الثاني يقول الشيخ ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة اليقين وضده لا يا جماعة الشك وضده الشك واليقين هو تصديق القلب الجازم تصديق القلب له الجازم الذي لا مجال فيه للتكذيب الذي لا مجال فيه للتكذيب واليقين ثلاث درجات الدرجة الأولى هو علم اليقين قال الله عز وجل في سورة التكاثر كلا لو تعلمون علم اليقين هذه أول درجة لترون ثم لترونها عين اليقين يبقى بالدرجة الأولى هي علم اليقين كعلمك بوجود مثلا الشيخ ضرب مثل بالعسل تعلم أن هناك عسل لم تره فهذا علم اليقين أخبارك به ليه الصادق نبأ الصادق فتحقق لذلك يقين به فهذا هو علم اليقين تنتقل إلى المرتبة الثانية وهي إيه؟ عين اليقين عين اليقين اللي هي إيه؟ كأنك تراه كأنك ترى والمرتبة الثالثة وهي مرتبة إيه مرتبة حق اليقين فهي حق اليقين كأن تجربه مثلا في العسل تشربه فكذا ترتب لديك إيه كل المراتب فأنت ترتب أو تحقق لديك علم اليقين وعين اليقين وحق إيه اليقين فلا بد من تحقق هذه الثلاث درجات من اليقين. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إلى قوله إيه أولئك هم الصادقون ثم لم إيه يا جماعة الشاهد في الآية ثم لم يرتابوا والريبة هي ليه شك الريبة هي يا جماعة هي الشك وقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة غير شاك فيهما إلا دخل الجنة إلا دخل الجنة طيب يعني ممكن يشتبه مع بعض الناس ما يلقي الشيطان من الوساوس أحيانا في قلب العبد المؤمن كقول لما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله يعني إننا لنجد إيه من ذلك من فعل هذا الشيطان ما يلقي بالوسواس في نفس الإنسان ما أن يخر أحدنا من السماء خير له من أن يحدث به فقال أبي صلى الله عليه وسلم هذا إيه هذا هو صريح الإيمان صريح الإيمان إيه أنك تفضل أن تخر من السماء الذي فيها هلكتك عن أن إيه أن تتفوه بما يلقيه عليك الشيطان هذه درجة من اليقين منافي للشك هذه درجة من اليقين منافي للشك الواحد أو الإنسان إذا رأى ذلك من الشيطان فليستعذ بالله من أنه ليس له سلطان هذا هو الشيطان كيد الشيطان ضعيف فيقول الشيخ رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم طويل من لقيته وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقن بها قلبه فبشره بالجنة, فبشره بالجنة ويقول ابن القيم عن علامة اليقين هو انشراح الصدر بذكر الله انشراح الصدر بذكر الله عز وجل وطمأنينة القلب لأمر الله والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت وظلمة الكبور والاستعداد للموت وظلمة الكبور هذا هو السطر فقط إحنا إن شاء الله يعني لأن بعض الأقفة اشتكت فاحنا لن نكثر من النقول من أي كتاب إلا على سبيل التوضيح إن شاء الله الحاجة المهمة فقط يعني فابن القيم يقول علامة اليقين هو انشراح الصدر بذكر الله عز وجل وطمأنينة القلب لأمر الله والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت وظلمة الكبور الشاهد باب حديث أبي هريرة رضي الله عنه مستيقنا بها قلبه مستيقنا بها قلبه والله عز وجل قد ذم المنافقين في سورة التوبة وقال في ريبهم يترددون هم شاكين في الأمر نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أو لا نخرج معه فلو كان عندهم يقين حقا لا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة تجهزوا حتى من الله عز وجل مدح الذين يريدون الجهاد وهم لا يملكون أغبة ذلك ولا ولا وأنما السبيل ليس على الضعفاء الآية التي بعدها قال إيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم على الرغم أنهم لا يملكون هذا صدق هذا يقين بعكس هؤلاء المنافقين الذين ارتابوا وشكوا في الإيمان السؤال الثاني والعشرين الشيخ يقول ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة ما دليله اشترط للانقياد من الكتاب والسنة قال الله عز وجل وما يستلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة لا الوثق وقيل في تفسير العروة الوثقة هي لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صلى الله عليه وسلم للقيادة جماعة طيب ايه ضد الانقياد الاعارات تعرض عن الأمر تعرض عن الايه وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله هم وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا للانقياد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم جعله شرطا لتحقق هذا الإيمان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ها ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تمام للقياد التسليم الخالص التسليم الخالص ويسلموا تسليما مفعول مطلق مبين مؤكد للفعل هذا الاستسلام الاستسلام تام ويسلم تسليما وأن ينقض لمدلة عليه لا إله إلا الله ينقاد المؤمن لابد أن ينقاد إلى ما دلت عليه هذه الكلمة هذه الكلمة لايه الطيبة وعدم الاعتراض على شيء من أحكام الله عز وجل وعدم الاعتراض على ايه على شيء وحديث ابن عباس رضي الله عنه لما كان يتكلم في مدعة الحج وقد مر معنا فلما قال له يقول ابو بكر وقال عمر قال ايه توشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر فلا فلا يعترض فلا يعترض ولما جاءت امرأة السيد عائش رضي الله عنها تقول ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة قالت لها ايه احرورية انت هؤلاء فرقة من الشيعة من حروراء كانوا يسألون عن ايه يتنطعون لما ان علمت إن علمت الحكمة من التشريع فبها ونعمت وإلا تقول سمعنا واطعنا وهذا قول المؤمنين قول يا جماعة المؤمنين وقالوا سمعنا واطعنا وقد منح الله عز وجل المؤمنين للسمع والطاعة لانقياد بعكس هؤلاء ليه اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة قالوا ايه سمعنا وعصينا سمعنا وعصينا فهذا هو لانقياد وأن ينقاد المؤمن أن ينقاد إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ردا وعملا دون زيادة او نقصان دون زيادة او نقصان الزيادة هتستوجب ايه لما الواحد يزيد تستوجب البدع او الطغيان مجوزة الحد الطغيان هو مجوزة الحد والنقصان التفريط والتقصير في جنب الله عز وجل مرتبة ايه الظالم لنفسه مرتبة, مرتبة الظالم لنفسه يا شيخ أن ينقاد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم رضا وعملا دون زيادة أو نقصان فمن علمها ولم ينقاد كان كابي طالب فرد الشهادة لما يعلمه من شروطها لأن يعلم الن لا لا إلا الله مش مش ولاه كده بس هو عارف لو أن مش مجرد كلام وإلا لماذا حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم عارفين مقتضيات لا إله إلا الله عارفين هو لما يقول لا إله إلا الله لابد أن ينقاد لها ظاهرا وباطنا فلذلك لم ينقاد لها لم ينقاد أبو طالب لإنشهادة لا إله إلا الله لما يعلم من إيه من شروط واللوازم اللي تترتب على هذا القول من الشروط واللوازم التي تترتب على هذا لا على وراثة القو. يقول الشيخ بعد ذلك ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها: حشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون. احشر الذين ظلموا وأزواجههم وما كانوا يعبدون هم آلهتهم هؤلاء جميعا لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها ما شجعناه إلى قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أإن لترك آلهتنا لشاعر مجنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم مَثَلُ ما بَعَثَنَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتْ قَبْلَتَ الْمَاءِ فَأَنبَتَتْ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهِ النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقُوا وَزَرَعُوا وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ ولا تنبت أه كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعمل أو فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلتو، الذي أرسلته به يبقى هذا الذي المثال الذي الطيفة الأخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت أه كلا هذا لم يرفع بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، لم يرفع به رأسه، كحال أولئك الذين ينعقون الآن يقولون لا نريد دولة مدنية مثلاً، لا نريد دولة دينية، نريد دولة مدنية خائفون من الدين، يقول مثلا أحدهم الآن اليوم يقول إن أنا الإبرالي متدين، لو علم ما معنى الإبرالي ما قال متدين. فاليبرالي يعني متحرر حر، فيش قيود عليه ما فيش دين يعمل له عايزه الناس عايزة ان نشرع اي تشريع نشرع هذا التشريع الاغلبية واحد وخمسين في المية من الناس يقول عايزين كذا لمشي في موضوع ده تحرر ويقول انا متدين فهذا كمثل هذا الذي لم يرفع بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فإنما النبي فإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه القرآن وكان يلقن أصحابه الحديث وكان صلى الله عليه وسلم يأمهم في الصلاة وكان يحكم بينهم ويقيم الحدود ويرسل الغزوات أو يرسل الجيوش صلى الله عليه وسلم فالإسلام دين ودولة الدين لا ينفصل عن الحياة لا ينفصل عن الحياة فلا تنفعه لا إله إلا لا إله إلا الله وهو لم يقبل ما جاءت به لا إله إلا الله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض يأخذون أقيموا الصلاة يقول لك الدين في المساجد أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة حتى ما حتى يسعى الزكاة دلوقتي يقول لك بس الدين صلى في المسجد مش عارف أنا جابينهم منين الكلام ده أقيموا الصلاة طب ما الذي قال لك أقيموا الصلاة قال إيه كتب عليكم الكتال والذي قال ها؟ والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكalem من الله والله عزيز حكيم فالذي جاء بذلك هو الذي جاء بذلك فالدين واحد لا نأخذ ببعض الكتاب ونترك الآخر فإن هذا كان داب المغضوب عليهم من اليهود والضالين من النصارى نسأل الله العفو والعافية. فنقول القبول لمقتدته هذه الشهادة بقلبه ولسانه فيصدق الأخبار يصدق الأخبار أحدهم مثلا يقول لا نأخذ بأحاديث للأحاديث في العقيدة كذبا وزورا فيأخذ كما قال شيخ الإسلام لا يستندون إلى الكتاب والسنة الأصل عندهم مش الكتاب والسنة الأصل عندهم ايه العقل وهواء وإذا جاء الكتاب والسنة موافقا لهواه أخذه اعتضابا لاعتمادا أخذ ما يوافق هواه اعتما اعتضابا لاعتمادا يعني هو يتكلم مثلا في قضية معينة وهناك نص يؤيد ما يقول يستند إليه فتحسبه ايه يستند إلى الكتاب والسنة ولكن شيخ الإسلام يقول ليس هو اعتماده على الكتاب والسنة ولكنه يأخذ ما وافق كلامه اعتضاضا بأوي كلامه بيعضد مذهبه بيعضد مذهبه وحينما يأتي كلام مخالف لكلامه يعرض عنه وهذا داء شأن أصحاب البدع أو أهل البدع كما سنرى في سياق إن شاء الله العقيدة بإذن الله فشروط لا إله إلا الله القبول وعدم الرد لما جاءت به كل من عند إيه من عند الله كل من, من عند الله عز وجل فالقبول لمقتبته وليه الشهادة بقلبه ولسانه فيصدق الأخبار ويطيع الأوامر ويؤمن بكل ما جاء عن الله ويقبل ذلك كله ولا يرد منه شيئا ولا يرد منه شيئا ولا يتجنى على النصوص لا يتجنى على النصوص لا يضرب النصوص بعضها ببعض يقول مثلا أحدهم وهو يعطي درسه بجوار قبر المزعوم طبعا هو ليس قبر الحسين لكن هو مزعوم أن هذا قبر الحسين في مسجد الحسين يقول له الأضرحة والمساجد اللي فيها أضرحة فيقول كذبا وزورا لإضلال الناس الله عز وجل يقول في سورة الكهف ايه وقال الذين غلبوا على امرهم لننتخذن عليهم مسجدا فتظن او يظن العامي الذي ليس عنده علم بلا اله الا الله ان هذا كلام ايه حق أن هذا الكلام ايه حق يكون هؤلاء الفتيه كانوا مؤمنين وقال كناخذ عليهم مسجد اهو في مسجد عليهم يبقى في قبور في المساجد ولا يغير قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وهو على فراش الموت صلى الله عليه وسلم يقول لعن, الله لعن الله اليهود والنصارى لعن الله اليهود والنصارى لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا انبياءهم مساجد ألا اني انهاكم عن ذلك صلى الله عليه وسلم وهذا لما تكلم بذلك ليضل الناس لا يعلم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ ينسخ هذا الشرع ما لم يرد ناسخ في شرعنا ينسخ هذا الأمر حتى وإن كان ذلك صحيحا ثم هناك وجه آخر أنه لما يقول وقال الذين غلبوا على أمره لنتخذان عليهم مسجدا من الذي غلبوا على أمر الناس الملأ الملأ الكثرة وما ذكرت الملأ إلا إيه؟ إلا وزمها الله عز وجل عز وجل في القرآن. فولاء أهل السلطة وأهل الوجاهة وأهل المال البعيدين عن الدين. فمشهوا ماذا عن الصلاح حتى اللي أنا نأخذ عليهم نأخذ عليهم مسجده؟ ما قال ش الله عز وجل لم يقل وقال آن الصلاح أو قال المؤمنون لما اتخذنا عليهم مسجد. فهذا لم يم لم ينقد لم يتحقق عنده لانقياده لله وللرسول فيقول ولا يتجنع على النصوص بالتأوين الفاسد والتحريف الذي نهى الله عز وجل عنه التأوين يقول هذا تأوين يد الله فوق أيديهم يقول اليد بمعنى النعم لأنها جاءت في اللغة العربية بمعنى ممكن لي عليك يد فبمعنى النعمة طيب ماذا أنت قائل في بل يداه مبسوطتان انفعش يقول بل يداه مبسوطتان فهذا الشيخ العسامين يقول هذا وإن كان هو يسميه تأويلا فإنه عندنا تحريف لأنه عندنا تحريف لأنه صرف للكلام عن, ايه؟ عن ظاهره نحن لنصرف الكلام عن ظاهره إلا بقرينة إلا بقرينة لما يأتي إليك رجل ويكون رأيت أسدا ينصرف زهنك أليه إلى هذا الحيوان اللي هو الأسد طب لما يقول رأيت رجلا أسدا في المعركة ينصرف زهنك أليه شجاع هذه القرينة النص السياق من المقيدات السياق من أليه من المقيدات فهؤلاء يتجنوا على النصوص بالتأوين الفاسد والتحريف الذي نهى الله عز وجل عنه يحرفون الكلمة عن, عن مواضعه وضد القبول الرد وضد القبول الرد فمن الناس من يرد النصوص كبرا وحسدا كحال علماء اليهود والنصارى ويدخل في صنوف الرد ما يفعله بعض ممن طمس الله بصائرهم بلا اعتراض على الاحكام الشرعية والحدود والأحكام كأحكام المواريث وتعدد الزوجات ويدخل أو يدخل فيهم أيضا من يعطل أسماء الله عز وجل وصفاته هؤلاء جميعا يدخلون في إيه؟ أنهم يردون النصوص أنهم يردون يا جماعة النصوص لا يقبلونها الشيخ يقول في سؤال الرابع والعشرين ما دليل اشتراط الإخلاص في الكتاب والسنة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 تعرفي الإخلاص الشيخ محمد؟ توحيد القصد مش نقولنا توحيد لايه؟ قصد الظاهر والباطن في وحدة توحيد ما يعملش العمل بنية وجوه نية تانية وجوه نية تانية يبقى هذا هو الإخلاص وهو كان الشرط الأول في لايه؟ في شروط قبول العبادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله يبتغي بذلك إيه وجه الله وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على هذا اللي خلاص الشرط آه الشرط إيه ده بقى؟ الخامس صح ماشي حسب ما يكون ما دليل الصدق من الكتاب والسنة الصدق أن تقول لا إله إلا الله صادقا وضد الصدق إيه؟ الكذب الكذب والكذب هو مخالفة الواقع الذي يقول الله سال السلاسة هذا كذب هذا إيه كذب لأنه يخالف الواقع كل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسادته لا يا جماعة لفسادته وقال الله عز وجل وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك والله يشهد ها تم هم بيقول لا إله إلا الله يقولك بنشهد إن أنت لا إله إن رسول الله لكن هذه الشهادة بالله باللسان فلا بد أن, أن هذه الشهادة التي باللسان لابد أن تطابق لا القلب الباطن تطبق يا جماعة الباطل وهؤلاء كانوا يسرون أو يبطنون الكفر ما كانوا صادقين وقال الله عز وجل في صورة التوبة الفاضحة والله يشهد إنهم لكاذبون ف وحديث سعد بن مالك كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلوفه عن غزوته تبوك وأن الله عز وجل ما نجاهم إلا بالصدق ما نجاهم إلا بالصدق فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلوا علانية الذين يعتذرون إليه وياكلوا سرائرهم إلى الله ولما دخل كعب على النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ما حكى وأنه لم يكن له عزق قال له إيه أما هذا فقد صدق فاذهب حتى يحكم الله فيك هو صاحبيه فقال الله عز وجل بعد أن أنزل عليهم آية التوبة أنه تاب عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا خلفوا ما تخلفوش على الغزوة لا، خلفوا بتخليفهم في التوبة أن الله عز وجل أرجأ توبتهم أرجى إيه؟ توبت قبول التوبة وعلى الثلاثة الذين خلفوا وأرضفها بالآية إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله عز وجل الشيخ يقول الف لام م احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين هذا البلاء وقت التمحيص يبتلى المؤمن أو يبتلى الناس أو يبتلى المسلمون ليميز الله عز وجل الصادق من مناه من الكاذب الصادق من الكاذب لأن النفاق ما يظهر إلا فين في قوة الدولة ما ظهر المنافقون إلا في المدينة ما ظهروا إلا في المدينة لأنه ينافق من ينافق مين المنافق هي ينافق الضعيف ولا ينافق القوي ينافق القوي فظهر لما كانت الدولة قوية في المدينة وما ظهر النفاق في مكة كانت أرض استضعاف كانت أرض استضعاف يتبجح فيها الكافرون ليس لم يكن مضطرا إلى أن يكذب أو إلى أن ينافق فدليل الصدقي قال الله عز وجل ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين إلى آخر الآيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار وقال الله عز وجل أيضا في سورة البكرة ومن الناس من يقول وأمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هم يقولون ده لسانة المقال لكن حالهم مش كده حالهم مش كده وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما, وما يشعرون وقال قال صلى الله عليه وسلم للأعربي الذي علمه شرائع, شرائع الإسلام إلى أن قال له هذا العربي قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أزيد على ذلك ولا, ولا أنقص فقال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أفلح إن صدق أفلح إن صدق ً dai قال الشيخ ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة ويقول مجيبا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين الآخر الآية آية المائدة أول شرط فسوف يأتي الله بقوم ايه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 بعد ذا انقذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار كما يكره أن يلقى في النار فالمحبة لله عز وجل المحبة لله عز وجل ومحبة المؤمنين تابعة لمحبه الله عز وجل فانت تحب المؤمن لأنه مؤمن بالله عز وجل تحبه في الله عز وجل لا تحبه لذاته فلا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى لا يحب لذاته إلا مين الله سبحانه وتعالى ونحب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم والمؤمنين لحبهم لله عز وجل ونتقرب بهذا الحب لله عز وجل لله عز وجل أندادة يتخذ من دون الله نظراء وأشباه يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله يقول الشيخ العثيمين في هذه الآية كلام طيب يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا في هذه الآية محنة عظيمة لكثير من قلوب المسلمين الذين يجعلون غير الله عز وجل معهم في المحبة فمنهم من يحب الدرهم والدينار فمنهم من يحب الدرهم والدينار فيأتي إلى المسجد وقلبه مشغول بما يحبه من أمور الدنيا وقلبه مشغول بما يحبه من أمور الدنيا فهذا نوع من أنواع العبادة في الحقيقة فهذا نوع من أنواع المحبة في الحقيقة ويقول لا بد للإنسان أن يحاسب نفسه وخاصة طالب العلم هل يطلب العلم لله وليعلم نفسه وأهله ولنشر دين الله عز وجل ولتعليم الغير وليعمل بما علم وليدعو الناس إلى ذلك يسأل نفسه هذه الأسئلة فيجب أن يعلم أن عليه مسؤولية عظيمة وليست بالهينة فيجب أن يعمل ويتحرك ويتحرك ويبث العلم في الأمة وإلا انحرفت عن شرع الله عز وجل وهذا في الحقيقة هو عين ما نريده اليوم في هذه الآونة التي تكالب علينا فيها أعداء الله عز وجل في الخارج والداخل، فقد كتبوا جميعا لطمس الدين ولبعاد الشر عن الحياة، فنحن علينا مسؤولية كبيرة في نشر هذا العلم وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، من الجهل إلى العلم. والحرب اليوم شديدة كل يوم عن ما يسمونهم هم بالطيارات الإسلامية ويقصدون طبعا كل من يقول لا إله إلا الله ويدعو إليها ويبثون كل يوم الشائعات ما من حادثة في الحوادث في هذه الأيام إلا وتلصق بنا ظلما وزورا وبهتانا وفي حدث حصلت الفيوم في أصر الباسب برضو لزوافين مش عارف ازاي ايوة جريرة الوفد ولكنهم لما ذهبوا الى القرية وسألوا الناس فتكلموا بضد ما قالوا والله الحمد تراجعوا عن ما قالوا ومنهم من طبعا يعني يقول ان السلفيين يقيمون على الناس الحدود فهم قد قطعوا اذن رجل ما شعافين يا حد القطع الاذن ده حد سمع عنه فوالله يا إخوة يعني الحرب شديدة حتى ممن هم من كما يقول الشيخ أبو إسحاق من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويصلون معنا قد انضموا إلى هذا المعسكر لأنهم طبعا أثاقوا على صائقة إزاي الناس تقول في الاستفتاء مثلا حوالي 80% يقولوا نعم والناس المسلمين خرجوا يقولوا نعم وكده فنحن علينا مسئولية عظيمة أن نبين الدين أن نتعلمه نتعلمه أولا فالواجب عليك وهذه أصول المنهج السلفي اللي هي أهداف المنهج السلفي أن تطلب نجاة نفسك أول شيء أن تطلب نجاة نفسك الثاني الإعذار إلى الله عز وجل والإعذار سيكون بالبلاغ وإذ قالت أمة منهم لما تعزون قوماً إيه؟ آه. قالوا معذرةً معذرة الإعذار إلى الله عز وجل بالبلاغ الإعذار إلى الله عز وجل بالبلاغ فهذا هو واجبنا هذا هو واجبنا ويقول الشيخ رحمه الله والمحبة ثلاثة أنواع النوع الأول محبة الله وهي أوسق عور الإيمان كما سمعنا في الحديث والثاني المحبة الطبيعية كزوجة والولد بشرط ألا يؤثر على محبة الله لا تشغلك الزوجة والأولاد عن الله عز وجل تضيع ما فرضه الله عز وجل عليك تنشغل بمالك وبأهلك مضيعا ما وجبه الله عز وجل عليك تتأخر عن الصلايات تحبس حق الله عز وجل في الزكاة مقافة الفطر، فهذه المحبة الطبيعية فهي محمودة ولكنها إلى حد أن لا تؤثر على سيرك إلى الله عز وجل تكون محبة في الله عز وجل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللقمة يضعها أحدكم في في في مات وفي بضع أحدكم صدقوا وتعلمون هذه ما الاه الحديث الثالث النوع الثالث المحبة مع الله المحبة مع الله التي التي تنافي محبة الله التي تنافي محبة الله لو أنت احلف ببوك ما يقدرش تبي احلف بالله فيش مشكل يعظم أباه ولا يعظم حدود الله عز وجل فهي المحبة يقول الشيخ هي المحبة مع الله التي تنافي محبة الله عز وجل وذلك أن يجعل لله ندا في محبته كما فعل المشركون والعياذ بالله طبعا في حتبقى إن شاء الله معنا شرطان الشرط اللي هو المولاة والشرط اللي احنا هنا الكفر بالطاغوت، الكفر بالطواغيط وما يعبد من دون الله عز وجل بقي امر واحد نريد وننوه اليه يقول نريد الدليل من اشارات السلف الى هذه الشروط اشارات السلف الى هذه الشروط من شروط لا اله الا الله وقد أشار السلف الشيخ عمر سليم الأشقر يقول وقد أشار السلف إلى بعض هذه الشروط فقال وهب بن منبه لما سأله رجل أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله فقال بلى ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك يعني لازم تكون ايه فاعله الاسنان بتاعه المفتاح او بتاعت المفتاح فايدتها ايه هي اللي بتعمل هي اللي بتفتح الباب فلا بد ان تكون لا اله الا الله ايه فاعلة تتحقق فيها هذه الشروط تتحقق فيها هذه الشروط وقيل للحسن او قال الحسن البصري للفراز ده ورات زوجته ما اعددت لذلك اليوم قال شهادة لا إله إلا الله منذ سبعين سنة قال نعم العدة ولكن لا إله إلا الله شروط لها شروط لها شروط وبهذا القدر إن شاء الله نكتفي الدكتور عيد بيقول النهاردة طبعا إن شاء الله موضوع الجدول إن شاء الله الناس هتشوف الجدول المواعيد الجديدة مع الليينه بره موجود لأن الشيخ عبد الله كامل حفظه الله مش هيستطيع أن يجي يوم الأربع فإن شاء الله هيكون موجود يوم الأحد والجدول موجود إن شاء الله عايزين ناس تكتبوا بس ورانا عشان اللي ما يشوفوش بره أو اللي ما يبصش عليه أو اللي هينسى يوم الأحد هيكون فيه فقه وعقيدة وتفسير ونحو يوم الأربع إن شاء الله هيكون فيه تجويد هيكون فيه أصول ومصطلح وقضايا منهجية بإذن الله عز وجل وإن شاء الله اللي خدش الكرنيب بتاع الدورة ياخده من الدكتور عيد بعد ما نخلص بإذن الله وهناك ثمت أسئلة إن شاء الله المرة القادمة نست نستفتح إن شاء الله الدرس اللي عنها بإذن الله وجزاكم الله خيراً سبحانك الله والحمد لله ألا إنت نستغفرك ونتوب لك إيش سمع شيخ